ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خلقا فَنْ يَنُوْا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا وَلَنْ نُنْزِلَ عَلَيْكَ كِتَابًا إِلَّا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 قرا <تصفيق> ألفس ن ف na أحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وتكروا al Hvala no, no, no. Thank you.